Ağodu bıllahi <People fikvoir>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 إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سعووا وعلانية من قبل أي يأتي يوم البيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأزل من السماء ما وأزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 eee uh... وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع رسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال وسكتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم come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 به ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب